وخلق كل شيء فقدره تقديرا والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّوا ولا نفعوا ضرّوا ولا نفعوا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه, افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 111. فقد جاء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 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لئل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى 119. أو تكون له جنة يأكل منها أقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 110. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 111.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 أَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَحْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ فَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ دَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَإِذَا الْقُومُ مِنَّا مَا كَانَ ضِيقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَّ لِكَثْبُورًا لَّا تَدْعُ لِيَوْمٍ ثَبُورٍ وَاحِدًا وَدْعُ ثَبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء او ومصير لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا ممسولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول اان تم أضلتم عبادي غائولاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يوم بعيلنا أن نتخذ من دونك من آله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 كم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ أَن كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ لَوْلَا أُنْزِلَ علينا الملائكة 117. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 118. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملاء الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا ويقول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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُلِرِمِينَ أَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا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 فَقَوْمَهُمْ وَزِيرًا فَقُلْنَا الذَّبَائِلَ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّغْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا حِلًّا مَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ ناس آيتو واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقونا بين ذلك كثيرا وكله ضربنا له الأمثال وكلن تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القضية التي أمطرت مطر رسوءا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَ مَا بَلْكَانُوا لَا يَبْدُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأُوكَ إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَمَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لو لا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله أرأيت من تأخذ إلهه هوان أفأنت تكون عليه وكيلا؟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 118. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 119. ثم قبطناه إلينا قبضا يسيرا 110. فهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أغسل الرّياح بشرّ بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ما أطهر لنوحي به بلدة ميتة ونُصِيَه ونُصِيَه مما خلقنا أنعموا وأناسيا كفيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأما أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا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 لا مبشرو ونذير قل ما أسألكم عليه من أجير قل ما أسألكم عليه من أجير إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيله وتوكل على الحق الذي لا يموت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 إنها رخ الفتل لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدوه وقياما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 119. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 110. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون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 أَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِاللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا۟ عَلَيْهَا صُمًّا مو وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذررياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغفرة بما صبروا. بما صبوا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولاة دعاءكم فقد كذبت فقد كذبت فسوف يقول لزاما